وكذلك أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لتنذر أُمَّ القرى وَمَنْ حَوْلَهَا وتنذر يوم الجمع لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم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 لَهُ مقاليد السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أدل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شت منه مريب فلذلك فذع واستقم كما أمرت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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب لهم حجتهم داحظة عند ربهم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 وَإِنَّ الظالمين لهم عذاب أَلِيمٌ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمَنُوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم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 دون الله من ولي ولا نصير، ومن آياته الجوارف البحر كالأعلام، هي شئ يسكن الريح فيضلنا رواكد على ظهره.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 والذين إذا أصابهم البغيوم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين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 وترى هم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ قياما ألا إن الظالمين في عذاب مقيم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 وَإِن تصبهم سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لِلَّهِ ملك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أَوْ يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير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 117. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض فلا إلى الله تصير الأمور